Book 2 90 1 91 91 Shalutinei saknei su kat Vienas Aljumal jumal al anna 1 Al jumal باستخدام ان واحد غالب ريتوي اوراس ربما سيتحسن التقس غدا ربما سيتحسن غدا. كيف عرفت هذا كيف عرفت هذا أشتكي أسن كات يزبز جراسنس أأمل أنه سيتحسن أأمل أنه سيتحسن يستكري أتيس سيأتي بكل تأكيد سيأتي بكل تأكيد أرتكري هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ أجنو كات يس أتيس. أعلم أنه سيأتي أعلم أنه سيأتي يس تيكراي باسكامبنس سيتصل بالتاكيد سيتصل بالتأكيد. حقا, حقاً؟ أعتقد أنه wins اعتقد انه سيتصل اعتقد انه سيتصل vinas era tikrai senas anabizu atiqun mu'akkadan anabit atiq mu'akkadan أشبه أظن أنه عتيق أظن أنه عتيق موسو شيباس كيري أترودو مديرنا يبدو حسن المظهر مديرنا يبدو حسن المظهر يوستيب مانوتي أتراه هكذا أترى هكذا Aš mano, kad jis net labai gerai atrodo. Aš arau, hatta anohu yebdu hasana jiddan. Ana ara, hatta anohu yebdu hasana jiddan. Shefas tikriausiai turi draugę. Lad al Ar tikrai taip manote? Atautaqidu thalika haqqan? Atautaqid thalika haqqan? Gali būti, kad jis turi draugę. Inahu mumkin jiddan ana ladayhi sadiqa. Inna mumkin jiddan anna ladayhi